ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينة من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وسو هدو ورحمة لقوم يقنون. أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم أحياهم وماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتوب أبائنا إن كنتم صادقين